صللا خلف تكبير الايمان والطير غننا ثم ثنا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 تذوق حلاوة المنهي فإنها شجرة تثمر عزة الدنيا وشرف الآخرة وضربنا مثلا لذلك بيوسف عليه السلام وكيف أنه لما ترك ما يشتهي وعصمه الله سبحانه وتعالى كيف صار له العز في الدنيا وشهد الكل ببراءته شهد الله عز وجل ببراءته وشهد زوج المرأة وشهدت المرأة وشهدت النسوة وشهد الشاهد من أهلها بل وشهد الشيطان الرجيم ببراءة يوسف عليه السلام وشهادة الشاهد ببراءة يوسف عليه السلام قد ألمحت في المرة الماضية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 إنه قدمها عليه في الذكر سواء كانت صادقة أم كاذبة ثم لما نظرت في الآية أيضا وجدت شيئا آخر يدل على أن الشاهد كان يتمنى أن تكون المرأة بريئة وذلك أنه بدأ بقوله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ده إذا القبل اللي هو الصدر مقدمة المر وصدره ليه؟ لأنه إذا كان هو المتهجم عليها لا شك أنه سيمزق ثيابها بخلاف ما إذا قد قميصه من دبر يبقى هو يفر وهي التي تطلبه فجذبت قميصه ففتقته فبدء كلامه إن كان قميصه قد من قبل كان يتمنى براءتها ولذلك أخر ذكر الدبر وطبعا الإنسان فيما يتعلق بالقرابة فإنه يميل إليهم ويتعصب لهم حتى لو كان في غير حتى وانظر إلى قول الله عز وجل فيما يتعلق بالحكم على القرابة أو للقرابة أو الحكم على الخصوم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين دا فيما تعلق بالشهادة للقرابة ثم قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نحن نلاحظ اختلافا. بين سياقي الآيتين أما الآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فما هو الفرق؟ بين الشهادة بالقسط القيام بالقسط والشهادة لله في سورة النساء قدم القيام بالقسط على الشهادة لله وفي سورة المائدة قدم القيام لله على الشهادة بالقسط فما هو الفرق بين الحالتين في سورة النساء قدم القيام بالقسط على الشهادة لله لأجل المحاباة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فهي دي الشهادة إما للنفس وإما للوالدين وإما للأقربين فيبقى في محاباه والمحابات جانبها أضعف من الخصومة إنسان إذا غضب على إنسان قد يصل بالافتراء عليه إلى أبعد ما أنت متصور فكان يجب في هذه الحالة أن يكون هناك من يصد المرأة عن الافتراء لأن الافتراء يتناسب مع العصبية ومع الغضب ومع حظ النفس بخلاف الشهادة للوالد يعني ممكن إنسان قد يشهد لوالده ويؤنب نفسه على الشهادة لأنه مبطل يعني أبوه مثلا عمل تقرير طبي وعايز مثلا شهادة الابن فالابن ممكن يذهب وهو متأثم ويعلم أن أباه ظالم مثلا لكن يمنعه الحياة أن يكذب والدة فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم بالقسط وأن يحكم بالعدل وأن يشهد لله دا في كما قلت في باب المحابة أما الغضب فإنه سبع إذا لم يكفه المر افترسه سان في لحظات الغضب قد يقول الشيء الذي يندم عليه طيلة عمره لذلك قال الله عز وجل في باب الغضب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله لأن الذي يوقف المرأة في حال الغضب هو تعظيمه لرب العالمين قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قائم يعني المرء إذا ذكر قيام الله عز وجل واستحضر عظمة الله عز وجل قل كل شيء أمامه يعني شوف العزب بن عبد السلام لما ذهب إلى أيوب حاكم مصر في يوم تنصيبه ملكا أو حاكما على مصر ذهب ليقوم بكلمة الحق فاتكأ على غلامه وقال اذهب بنا لنقول كلمة حق طبعا ذهب وأيوب تعارف في يوم تنصيبه يعني كل الرتب والوزراء والأمراء والعلماء كلهم معه في هذا اليوم يجاملونه فذهب العز ابن عبد السلام رحمه الله متكئا على غلامه ثم ناداه قال يا أيوب جعل الله لك ملك مصر وقد أبحت فيها الدعارة وأبحت القمار وفعلت وفعلت فقال له أيوب وأين ذاك يا سيدي أنا ما فعلت هذا هذا كان من زمان أبي قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فقال أين هذا يا سيدي؟ قال في, في المكان الفلاني والفلان والفلان فأبطله أيوب فلما انصرف العز مع تلميذه قال, قال له أما خفته؟ أنت بتتكلم بهذه الجرأة أمامه وهو ملك مصر قال بني إن استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط يعني كلما عظم مقام الله عز وجل عند العبد كان كل شيء بجنبه يتلاشى علشان كذا العبد إذا كان في فورة غضبه وعنده إيمان وتعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى أوقفه التذكير بالله كما حدث لعمر. ابن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرته في مرة سابقة لما قال عيينة ابن حسن لابن أخيه الأحنف ابن قيس قال أدخلني على هذا الأمير فإن لك وجها عنده فلما دخل عيينة على عمر قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يقع به فتلى عليه الأحنف قول الله عز وجل قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله إذن فهمنا لماذا في حال الغضب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالعادة أن النفس تميل في المحاباة إلى ذوات القرابة كذلك فعل الشاهد والشاهد في قصة يوسف عليه السلام لم يكن طفلا كما يروى في بعض الروايات والحديث الذي ورد أن من جملة من تكلم في المهدي شاهد يوسف فهذا الحديث لا يصح من جهة الرواية إنما كان شاهدا كبيرا كان رجلا عاقلا قال إن كان قميصه قد من قبل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 فهذا هو عز الدنيا هذا هو عز الدنيا مكن له مرتين المرة الأخيرة كانت مرة ذات شهرة التبكين الأول لم يشعر به أحد وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ده لما دخل قلب العزيز أما لما صار على خزانة مصر هذا هو التمكين الأشهر لأن ما من إنسان يحتاج إلى ميرة إلا كان يمر على يوسف عليه السلام لأجل هذا قال له يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ده الكلام ده إيه؟ في الدنيا أما في الآخرة ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى إيه؟ الكف عن المنهي هي شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة شرف, شرف الآخرة